واتبع ما يوحى إليك واطبط حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا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 أَن السَوْوفِوا رََّّقُمْ ثمَّتُهُ إلَيْهِ يومَتِقكُمَّ تَعَن حَسَلًا إلَ أَجَلٍ مُسَنَّ يُومَتِعقُمَّ أَجَلٍ مُسََّ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 هُمْ يسنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور